فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقار فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا عَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ قالوا قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن تُذْكِّرُونَ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 لا توني عني شفاعتهم لا توني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذل في ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وَمَا أنزلنا على قومه من بعده من جند مِنَ السماء وَمَا كنا هنزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَلا قَ أقََّ منِن كُمجب كثيرًا أَفَلَ تتكون تطِلون هذه جَهَّم للَّكون تُم تُدون تصللَها اليومَ بما كُُم تَكفون اليومَ نَاخم على أفوهم وَتُكلّمونَ أيديهم وَوتشحَدُ أَوْجهُ بما كانوا يَكسبون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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وَهُمْ لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان